بعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قل إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدرك ما سجين كتاب مركون ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم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 ما إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي قلتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما الليون كتاب مركون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في أوجههم نظرة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 هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك يوم